مؤسسة العاديات تقدم تمر الذكريات بنا جروحا تجدد من خواطرها الندوب وتغرس في الفؤاد حراب حزن فيعلو من ماسيها الوجيب تسطر في حنايا الروح بوحا بكل مشاعر النجوى يجوب فللإسلام آهات توالى وللباغوز ذكرى لا تغيب أرادونا على الإخراج قصرا بقصف ياصطل فيه اللهيب حصار خالق جوع شديد وثم الداء ما ثم طبيب تراجثة تغطيها دماء وأشلاء ممزعة تذوب ونيرانا تحيل الليل شمسا وكم يعوي بثورتها النعيب لقد شنوا على الإسلام حربا لها جمع الأعادي تستجيب وقد حشدوا شرورا مجرمات وللسوحتها اللبيب وقد عمي الانام عن الرزايا فما احد على كفر يعيب يثورون الغداه على جهاد وللكفار صدرهم رحيب وقد ظنوا بنا ضركا ولكن لنا عزم القساورة الدعوب لنا عز الرواسي شامخات كذا كصمود فارسنا المهيبون وَكَمْ خَسِرُوا أَمَامَ الْأُسْدِ قَهَرًا فَإِنَّ ثَبَاتَنَا أَمْرًا عَجِيبُ وَذَا فَضْلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْرُضٌ فَإِنَّا قَاصُرُونَ لَنَا ولو غوث ربي ما صبرنا وما كنا لرحمته نؤوب وما كنا لنجتاز البلايا وما كانت لتسقلنا الخطوب وما كنا لنبلغ ذي المعالي بها معنى المكارم يستطيب فحمدا يا إلهي ثم حمدا تقبلنا إلهي إذ نتوب مُسْتَبِينٍ بنصر تميس بعبق عطفيه الدروب وذا قسم علينا ما حيينا بألا يعتر الشمس الغروب إليك خلافة الإسلام عهدا بأن نبقى كما ما نحوب ولا نرضى بغير الحق نهجا ولو فلقت جما جمنا الحروب ولو ضاقت عليك الأراض طرمان. فسوف توسع الساح القلوب فلن يسمو تراب على الثريا ولن يعلو على الحق صليب فلن يسمو تراب على ولن يعلو على الحق صليب ولن يعلو على الحق صليب